ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا ليتما حتى إذا بلغوا النكاح فإن نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ لونثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدث فإن كان له إخوة فلأمه السدث من بعد وصية أصيبها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم رصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربو مما تركنا من بعد وصيحة يوصين بها أودين ولهن الربو مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كَانَ لكم ولد فلهم نفتمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالتان أو امرات وله أخون وختم فلكل واحد منهم فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في إرث من باب وصية يوصي بها او دين غير مظلمة وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهم سبيلا واللدان ياتيانيا منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.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 حتى إذا حضرها دوم الموت قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا ليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوا انه لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا اتيتموهن الا اياتنا بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كريتموهن نفسا تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ طَلَّقْتُمُ الْمُسْتَئْمَنَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهَا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهَا فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ لَكُمْ وَإِنْ قُلْتُمْ رَدُّوهُنَّ فِي مَا أَنْفَقْتُمْ عَلَيْهِنَّ فَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا قد سلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات نخت وأمهاتكم التي يرضع لكم وأخواتكم من الرضا وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم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 وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَمْ تَلْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ نَوْجُورَهُمْ فَرِيضًا وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا طَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضًا إِنَّ اللَّهَ كان عليما حكيما وَ لم يَستطِييع مِنكُم طَو ل من يَكِح المُحصنَاتِ الْ المومِنَاتِذَ مِ م مَكَ تَيمانَكُمْ فَمِما مَلَكَ تَيمانَُكُمْ مِن فَتَياتاتِكُم المُومِنات والله عَلَ بإمالِكُمْ بَضكُم مِن بَضْ فَكِحُمهُما بإذْن عَِ وَآتُوهُنَّ نُجُرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا حَضَّنَّ فَانْتَهَيْنَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ وَمِنْكُمْ مَن يَغْتَرِطْ بِهَذَا الْحُكْمِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا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 فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائل ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بابكم على باب للرجاء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا فاسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا رجَُ قَومون علىلَ النِساء بِماَا فَضَّل الله بعضَضَهُم علىى بَض بماَا فَفضْل اللههُ بعضَضَهُم علىى بَعْض وَوبِما فَقُمِنَ موالِهِم فصَّالِحَاتُ قَالدَة حافِظَة للِغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللله وَلااتِي تَخَافُونَ النشوزَهُ فَعذُهَُّ وَجرهُ فيِي المَضاجِع. وَجروهَّ في المَضاعةِ وَضْبهُ فَنطَانَقُم فَلَا تَبْغُوا عليهلَيْهِ النَّ سَبير إِ اللهه كانََ عََ كَر وَإْخِفُْم شِقاقَ بَنْهِ مَا فَبثُ حَكَمًا منن عَل وَوحكَمًا منِنَهْل يريدد يصواح إُريدد إِصلاحَ وَفِقِ اللههُ بَيْنَهُما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 والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واتدنا للكافرين عذابا مهينا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقرموا الصلاة وأنتم سكرا حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سبر أو جاء أحد منكم من الغائطة أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِيَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَابْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ أَفْوًا غَفُورًا أَلَمْ تَرْ إِلَا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا وَمِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَرِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا في الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانظُرُوا مَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السب وكان أمر الله مثعولا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفقرون على الله الكذب وكفى به إثما مبيلا ألم قرأنا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله بلن تجد له نصيرا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 وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعمروا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا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 فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ألم ترغل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغود وقد منوا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ نَرَدُّ إِلَّا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا وأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول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 وَلَوْلَا نَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَنَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَنُقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ نُخْرِجُ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْلَّهُ فَعَلُوا مَا يُعَظِّلُ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ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 وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتهم وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن صابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي إذا ما كن معهم شهيدا. وَلَْ صَامَكُم فَضُمِن اللهلَ يَقول أنك أَلَّم يَكُمْ بَيْنَكم وَبَينهُ مَودم كَأََّم يَكُم بََكم وَبَْنهُ مَودَّ لَ تَنكُم تُمَاهُ فَافُوزَ فَوزَ مظمَا فَوقات في سَبيل اللله إَّ إ يَشون الحياةَ الدُّن بِلاخِرًا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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر من الذين قيل لهم كفوا وإذ يكونوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشياه وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَلَا آخِرَتُكُمْ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ في فِي بُرُوجٍ مشيدا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 وَمَا صابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد طاع الله وَمَنْ تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه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 ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أوري الأمر منهم لعلمه الذين يستنفطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عصى الله ويكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفى شفاعة حسنة يكون له نصير منها ومن يشفى شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كُلِّ شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا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 ولو شاء الله لصلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين ينيدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة فَإِن لَّمْ يأتوا ذوِينُكُم وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَوَقَّفْتُمْ وَأُولَٰئِكُمْ لكم لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 فمن لم يجد فصيام شهرين مدتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وَغَضِبَ الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر فِي سبيل الله يجد من الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقى أجله على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ إن, أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنتُمْ تَفِيضُونَ فَأَقَمْتُمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ قَائِلَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا فإذا أسلتهم فليكونوا من ورائكم والتاق طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرا وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وَنَاجُنَاكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ وَذَمّ مِنْ مَطَرٍ كُنْتُمْ مَرْضًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَدَّلَ الْكُفَّارِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكْرُ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ حَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الْنَاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِدِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادْ عَلِلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ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 في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء لو يطلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسر خاطئ اتى و اثم ثم يرمي به برئ قد احتمال بهتانا فقد احتمال بهتانا و اثم مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه من همو يضلوك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 لا خير في كثير من نجوه إلا من ضرم صدقتين أو معروفين أو إصلاحين بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغى مرضات الله فسوف نؤتي أجرام عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم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 قالَا لتَّخِذََّ منِنْ عبَادِكَ لَصيبًا مَفرْرُضَ وَلَأْضِ نَّهُم وَلَوْمنّنَّم وَلَآامَُنَّهُم وَل آمنَّهُم فَل يُبَدتِكُ آذَنلَعَامِ وَلآمَُنَّهُم فَلَا يُغَير ن خَلْقَلل وَماَا يَتَّخِذِ الشَّيطَلَ وَمِن دونُون اللَّ يِبَقَد فَصلِ خسر يعدهم ويمنيهم فما يعدهم الشيطان إلا غورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا واملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أَنْ تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتضرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في مرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في مرض وكان الله غنيا حميدا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 واليوم الاخر فقط ظل ضل بلا لما بعيدا ان الذين امنوا ثم كفر ثم امنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاب نليل من الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب لذا سمعتموا آيات الله يكفر بها ويستهزم بها فلا تقعدوا معهم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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا الله ولا اله الا هؤلاء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 وكان الله شاكلاً عليماً لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تُبْدُوا خَيْرًا لَهُمُ تُفْوُهُ وَتَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببعض نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاً وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم وجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا ورنا الله جارة فأخذتهم الصارقة بظلمهم ثم اتخذوا العزل من بعد ما جاءتم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لَهُ ادخلوا الباب سجدا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا لَقُПُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْمُلْأَنِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَتْلِ مُلَن بِآبَ غَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا قُلُوبٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلموا أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا نليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك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 إِ أَو حَينَا إلَْكَ كَمَا أَو حَينَ إلَ نُحٍ والالنَّبيئين كمَا أَو حَين إلَحم وَنَّبيَ منِنْ بعد وَوحَينَا من علَِبرهِيمَ وَإِسمائلَ وَسْحَاقَ وَييعقوبَ وَلَصواطِ وَعيسَ وَيوبَ وَيعْنُ سوَوَوونَ وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك مِنْ قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حُجَّةٌ بعد الرسل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 وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا إن الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خَيْرًا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَهَانَكَ فَاسْتَكْبَرَ فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا نَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وليا وَلَا نَصِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا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 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ لنثيين يبين الله لكمه أن تضلوا والله بكل شيء عليم